نعيش في عصر تتصارع فيه معاني ا ل ح ي ا ة بين مفردات ا ل م ا د ة و أ ش و ا ق الروح و ن ت ي ج ة للطغيان المادي و ه ي م ن ت هذا الطغيان على كثير من مفردات الناس يفقد المسلم في خضم هذا الطغيان وتتوارى خلف أ س و ا ر ا ل م د ن ي ة وحجب ا ل م ا د ة كثير من القيم ا ل ر و ح ي ة ا ل ح ي ة ا ل د ق ي ق ة ا ل ل ط ي ف ة ومنها ا ل أ ن س بالله عز وجل و ا ل أ ن س بالله ح ا ل ة و ج د ا ن ي ة تعني علم القلب و إ ح س ا س ه بقرب الرب غير أ ن ه من مقامات ا ل إ ح س ا ن ومن الدرجات ا ل ر ف ي ع ة جدا ي أ ن س ا ل إ ن س ا ن بمحبوبات و م أ ل و ف ا ت ك ث ي ر ة في حياته أ ن ي أ ن س بالله ح ق ي ق ة و أ ن يحس القرب و أ ن يشعر الاشواق ف إ ن هذا من مقامات ا ل إ ح س ا ن ا ل ر ف ي ع ة وهي من المدارج ا ل ع ا ل ي ة والمقامات ا ل س ا م ي ة لو أ ر د ن ا أ ن نتحدث عن ا ل أ ن س ي ب د أ ه ابن القيم ب د ا ي ة ع ج ي ب ة يحدث ابن القيم عن ذوق طعم ا ل إ ي م ا ن وذلك ممكن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله ثلاث من ك ن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ف ك أ ن ا ل إ ي م ا ن ليس مجرد مفاهيم أ و مجرد قضايا ن ظ ر ي ة أ و مسائل ك ل ا م ي ة أ و فلسفات أ و قناعات و ج د ا ن ي ة ا ل إ ي م ا ن له ح ل ا و ة تجرد وتحس ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن و ج و د ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن في ا ل ن ف س ا ل أ ن س ي ب ل ل ه سبحانه أن ي ك و ن الله و ر س و ل ه أ ح ب إ ل ي ه م م ا س و ا هما ولا ي ت ص و ر أنس بغير حب ف إ ن ا ل ب و ض ا هو ا ل إ ح ا ش ومن استوى م ن أ ب غ ض ش خ ص ا ل ي س ت د ي ه ق ا بلي ة أن ي س ت م ع إ ل ي ه ولو كان من أ ع ل م الناس بل وقد لا يعي و لا يفهم ما يقال من هذا الشخص ولذلك الحب أ س ا س ا ل أ ن س ولا يتصور أ ن س بالله بغير حب لله أ ن يكون الله و رسول ه أ ح ب إ ل ي ه م ما سواهما و أ ي يحب الرجل أ خ ا ه لا يحبه إ ل ا لله حب بعض البشر و حب ا ل إ خ و ا ن و خدمتهم والتواضع لهم وبذل النفس ل ل آ خ ر ي ن هو ع ل ا م ة أ ن س ليس ب ا ل آ خ ر ي ن ع ل ا م ة أ ن س بالله ف ل س ف ة ابن القيم إ ن صح هذا التعبير يقول ل أ ن خروج النفس وذلها ل آ خ ر ي ن من الصعب جدا أ ن يكون لكن لا يقدر عليه إ ل ا من فعل هذا لله فمن أ ذ ل نفسه لاخوانه من المؤمنين ط ا ع ة لله دل على أ ن ه عظيم الحب لله ولو على حساب نفسه هذه ا ل ن ق ط ة و ا ض ح ة واحاول أ ن أ ع ي د هذه ا ل ن ق ط ة أ ذ ل ة على المؤمنين أ ن تكون ج م ي ل هذا يخالف طبعك أ ن تزد لبشر مثلك هذا صعب ف إ ذ ا ذللت له لله دل على أ ن ك تخالف هوى نفسك و أ ن ك تخدم نفسك وتذلها لله و ل أ ن ه أ م ر ك أ ن تذل ل إ خ و ا ن ك ذللت لهم طاعه ل ه و أ ي أ ن س أ ج ل من هذا ا ل أ ن س وهذا درجه ر ف ي ع ة من الدرجات أ ن تذل لله عز وجل أ ن تذل الله في م ع ا م ل ة إ خ و ا ن ك بمعنى أ ن تبذل نفسك ل ل إ خ و ا ن تقربا وتعبدا لله أ م ا و إ ن ه لو لم يكن لله لما ذللنا لهم أ ذ ل ة على المؤمنين ومن ذلك أ ي ض ا أ ن الواحد منا يعامل البشر قال ابن القيم في ا ل ح ق ي ق ة هو يعامل رب البشر ل أ ن ك تعامل البشر بمنهج الله ت ح س ن إ ل ى الجار تصل الرحم ت ق ط ع من أ م ر ك الله بقطع ه وتصل من أ م ر ك الله ب و ص ل ه ف إ ذ انت أ في ا ل ح ق ي ق ة تعامل الله ولا تعامل البشر وهذا أ ي ض ا من المهمه جدا وفي هذه ا ل ن ق ط ة وخفة يقول يزيد ابن عبد الملك ابن مروان يقول إ ن ي لاستحي من الله عز وجل أ ن أ س أ ل ل أ خ ي في الله ا ل ج ن ة ثم أ ض ن عليه بالدرهم والدينار قال أ خ ي في الله وصل د ر ج ة أ ن ي أ س أ ل الله له ا ل ج ن ة لا يمكن أ ن أ ب خ ل عليه بمالي ل أ ن ه لا يمكن أ ن يكون المال أ غ ل ى من ا ل ج ن ة لقد كانت م ل ؤ و ل ي ه جنيه لقد ك ا ن م م ك ن أ خ و ا ن ك ف ي ا ل ل ه ي س أ ل ي ه ج ل ي ه ا ل ج ن ة ل ك ن ي ه جنيه جنيه جنيه ا ن ي ه جنيه ج ن ا ل جنيه جنيه ا ن ي ه جنيه ج ب ي ه جنيه ج ا ل ه جنيه جنيه ج ل ي ه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه ج ن ل ه ا ل ي ه ج ن ة ه ج ن ي ا ج ن ي ل جنيه جنيه جنيه ا ن ي ه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه ن ي ه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه ا ن ي ه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه ل ن ي ه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه ج ن ي جنيه جنيه جنيه جنيه ج ن ي ج ن ة و ق و ل لك و ا ل ل ه ما عندك مانع مش جنني و الله ي ب ل ل و ا ل نهارس ا ل ك لكن تجيبوا تلاديني خمسين لك دي. مش ديني دي و الله ا ل ض ا ي ق يا زول انت أ خ و ذ ا ب ت س أ ل ربنا ا ل ج ن ة والدليل على أ ن ك عندما تحب ا ل إ خ و ا ن في الله ت أ ن س بالله قوله تعالى ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي ا ل ح م ي ل وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم في ح ظ م النفس وضبطها والمكنه من شهواته ونفسه و ا ل أ م ر الثالث أ ن يكره أ ن يرجع إ ل ى الكفر بعد إ ذ أ ن ق ذ ه الله منه كما يكره أ ن يقذف في النار وذلك ل أ ن ه كما قال ابن القيم وصل من المراتب ما استقر قلبه وثبت يقينه بهذا الدين فلا يمكن أ ن يرجع عن هذا الدين أ ب د ا ومن ا ل أ د ل ة التي س ت د ل بها ابن القيم في ب د ا ي ة الحديث عن م ن ز ل ة ا ل أ ن س قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ل ن ب ي والحديث في الصحيحين ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن لابن ا ق ي م كلام لطيف يقول رحمه الله نعيم الدنيا ب ا ل ن س ب ة لنعيم ا ل ا خ ر ة ك ق ط ر ة بحر في بحر ك ق ط ر ة في بحر نعيم الدنيا ا ل آ ن يعني الناس عندهم نعيم في نعيم أ ح ي ا ن ا بعض الناس يدخل مراكز ت ج ا ر ي ة ض خ م ة جدا ويقال فيها كل شيء و أ ن ت ترى مناظر ب د ي ع ة ينبغي أ ن تذكرك هذه المناظر ب ا ل ج ن ة نعيم الدنيا كله ب ا ل ن س ب ة لنعيم ا ل آ خ ر ة ك ق ط ر ة في يم قال ونعيم ا ل آ خ ر ة ب ا ل ن س ب ة لنعيم م ع ر ف ة الله وحبه والقرب منه و ا ل أ ن س به ك ن س ب ة نعيم الدنيا في نعيم ا ل آ خ ر ة شيحه جبزه ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن يعني نعيم الدنيا في ا ل آ خ ر ة قطره نعيم ا ل آ خ ر ة و ا ل ج ن ة ب ا ل ن س ب ة لنعيم القلب ومتعته ب م ع ر ف ة الله ومحبته ك ن س ب ة نعيم الدنيا في ا ل آ خ ر ة يعني نعيم ا ل آ خ ر ة في, في, في نعيم ا ل أ ن س ك ق ط ر ة في ي م وهذا قول ابن القيم في المدارج لو علم الملوك و أ ب ن ا ء الملوك ما نحن فيه من س ع ا د ة ق ل ب ي ة لجالدونا عليها بالسيوف وقوله إ ن ه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا ب أ ن س ه بالله أ ق و ل لو أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل ما أ ن ا من النعيم إ ن ه م لفي طيب عيش يقول ا ل ناس ا ل ج ن ة لو زي مرتاحين من ك ث ر ة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل ولذلك حكى أ ب و نعيم الصفحاني في الحليه أ ن إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م و إ ب ر ا ه ي م بن بشار و أ ب و يوسف الغسول و أ ب ي عبد الله ا ل س ن ج ا ر خرجوا في ر ح ل ة ل ل د ع و ة يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم ثم وصلوا إ ل ى الساحل وعندهم رغيفه اكل الاربعه من الرغيفه وشربوا من ماء النهر الجاري وقال ابراهيم بن ادهم لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده القلبيه لجال ت و ن ا عليها بالسيوف فاجل النعيم هو نعيم الانس بالله والعبد يفتقر الى الله بعدد أ ن ف ا س ه يقول ابن القيم إ ذ ا أ ر ا د العبد أ ن س ا بالله عليه أ ن يضع ا ل إ ن ا ء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه و ا ل إ ن ا ء القلب و إ ن أ ر د ت أ ن س ا ففرغ قلبك من غير الله قال ابن القيم أ ج م ع فقهاء القلوب كما أ ن لكل مجال من المجالات ف ق ه ا ء ه ف إ ن فقهاء القلوب يقولون أ س ا س كل خير و س ع ا د ة أ ن تقطع أ م ل ك عن غير الله و أ ن تضع إ ن ا ء ك فارغا ً بين ي د ي م ا ل ك ه وبعد ذلك السله أ ن يصب على قلبك ما يصلحك قال ابن القيم والخروج بالقلب إ ل ى ا ل م س ك ن ة والافتقار هو أ س ا س ب د ا ي ة ا ل أ ن س بالله كيف ت أ م ل هذا الكلام من أ ل ط ف الكلام الذي ق ي د يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله تعالى لا طريق ة أ ق ر ب من ا ل ع ب و د ي ة ولا حجاب أ غ ل ظ من ا ل د ع و ة لا طريقة أقرب من、العبودية. اقرب ل ع ب و د ي ة أ طريق يوصلك إ ل ى الله ا ل ع ب و د ي ة و أ ع ظ م حجاب بين العبد وبين ربه حجاب ا ل د ع و ة أ ن ا أ ن ا سويت أ ن ا عملت أ ن ا بقدر أ ن ا فاهم أ ن ا عالم أ س أ ل و ن ي دا اغمض حجاب ولن تجد كل إ ن س انسان ولن كل ن تجد إ ي ت ع ن ى يقول أ ن ا إ ل ا وتجد في قلبه ق س و ة وفي عينه جمود ل أ ن ا ل د ع و ة حجاب غليظ يخالف معنى ا ل ع ب و د ي ة ولذلك ا ل أ ن س بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ا ل آ ن أ ن تذوق طعم ا ل إ ي م ا ن من ا ل أ ح ا د ي ث التي في ا ل أ ن س بالله قول المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ع ي ن ه رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه عدد النعم يسميها ابن القيم يسمي هذه ا ل م س أ ل ة البكاء ب إ ي ن ا س فضل الله ومنته قال ابن القيم في هذه ا ل م ن ز ل ة حدثني بعض أ ص ح ا ب ي يعني أ ص ح انه ب ب ا القيم أ ن قال لابن القيم جلست ذات م ر ة فذكرت ن ع م ة الله علي ب ا ل ه د ا ي ة وتوفيقه لي نحو ا ل س ن ة و م ج ا ن ب ت ي للبدع والباطل والمنكرات فذكرت ن ع م ة الله علي فبكي قال ابن القيم أ ب ك ايناس ه إ فضل الله ومنته يعني استأنس بالمنة و استشعر ا ل ع ظ م و لذلك بكى خاليا و رجل ذكر الله خاليا ف ف ا ض عيناه ا ل أ ن س بالله أ س ا س ه الانشغال عن غير الله ل أ ن ه حتى و لو كنت أ ن ت م س ت أ ن س بالله و منشغل بالله و لكن هنالك شواغل و صوارف و ملاهي أ خ ر ى في حياتك ف إ ن هذه تضعف ا ل أ ن س بل يقول ابن القيم ا ل أ ن س معها يضمحل ا يكون هنالك أ ن س انصرف عن كل ما سوى الله شوف ابن القيم يضرب مثال هو حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي و في صحيح مسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون أ ن يفطر يصوم متواصلا يقول هل عندكم طعام تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لا يقول اللهم إ ن ي صائم قال ابن القيم ويقول ل أ ص ح ا ب ه لا ت ف ع ل و ا إ ن ي لست كهيئتكم إ ن ي أ ب ا ت عند ربي يطعمني ويسقيني لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول بقيم يناقش قال لم يكن الطعام طعاما حسيا يعني لم يكن أ ك ل شرب وشرب يعني ص ي ن ي ة م ذ ن ك ل ولا ب ق و ل ش و ا ل ص ي ن ي ة لما تكون يعني مريان ابو ل ع ش ن و س ن ة ب ذ ن ك ل ة ما ص ي ن ة ب ذ ن ك ل ة يعني لم تنزل عليهما ئ د ة من السماء ي أ ك ل فيها ويترك أ ص ح ا ب ه لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أ ف ا ض عليه من ا ل إ ل ه ا م ا ت ا ل ر ب ا ن ي ة والمنح ا ل ق د س ي ة و ا ل إ ش ر ا ق ا ت ا ل ر و ح ي ة ف أ ص ب ح لا يعبه لشراب ولا طعام بل أ ن ت تجد نفسك أ ح ي ا ن ا إ ذ ا كان الفكر منشغلا والروح إ ل ى شيء منجذب ت ق ر أ وتكتب أ ح ي ا ن ا ربما لا تمر عليك أ و ق ا ت الوجبات و أ و ق ا ت الشراب و أ ن ت لا تعيد و ا ل آ ن أ ن ت تظن أ ن ك لا تستطيع أ ن تمسك عن الطعام والشراب ولما ي أ ت ي رمضان وتنظر إ ل ى ا ل أ ج ر والثواب المترتب على ا ل م س أ ل ة ويتعلق ر و ث ك بهذا يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب حتى أ و ر د ابن القيم أ ب ي ا ت الشعر ي لها أ ح ا د ي ث من ذكراك تشغلها عن ا ل س ر ا ب وتلهيها عن ا ل ز ا ب ي لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أ ع ق ا ب ه ا حادي إ ذ ا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي مسافر ماشي دبي مفارق ا ل أ ه ل قريب ا ل د م ع لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها ع ق ل وفكره يجعله يخرج من هذه ا ل م أ ل و ف ا ت بالرغم م ما فيها ولا يعاني من إ ش ك ا ل ا ت الطريق ولا مضايقه ل أ ن ه كلما شعر بتعب إ ذ ا تذكر الهدف نشط إ ذ ا سكت من ك ل ا ل السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند م ي ع ا د ي ويذهب ف إ ذ ا جاء في طريق ا ل ع و د ة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه ا ل أ ه ل ولذلك يمكن أ ن ينتظر في المطار ث ل ا ث ة أ ي ا م وينام على ا ل م ب ا ل غ ا ط ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل العفش الثقيل ويقف عند السير كلما أ ح س بضجر وتذكر كيف أ ن ا ل أ ط ف ا ل سوف يلقونه و أ ن ا ل أ ه ل و ا ل ع ش ي ر ة سوف يلاقونه كلما خفف عليه وعلى جسده من وطاه هذا التعب إ ذ ا شكت من كلا للسير ا زعجها روح اللقاء فتحي عند ميعادي وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون إ ل ى الله بقلوبهم القلوب تمل ف إ ذ ا تذكروا أ ن هنالك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا وتحركوا ومن هنا إ ن ي أ ب ا ت عند ربي يطعموني ويسقيني فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب و ك أ ن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إ ل ى وطن ا ل آ خ ر ه وهذا من لطيف الكلام مثاله من الدنيا شخص ما شقابل مسؤول ما شقابل الرئيس بعد ذلك يمكن الرئيس ع ن د ه خ ط ا د و د ا ع ي ن ه في مؤتمر ب ي ج ي ب و في ا ل ت ل ف ز ي و ن كويس في مجلس الوزراء الرئيس يتكلم ك و ن ي في ت ر التلامس س ا ر يشربوها ا فيها في حاجات ي دي س في شو؟ بوق قاعد الناس الرئيس ي ت ك بيفتح في الترامي يكون التلامس ر س من ا ر د ي بيكب ي ش ر ب ما ف ي ه ل أ ن ه من المفترض أ ن يكون كامل الذهن وحاضر ا ل ب د ي ه ة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إ ل ي ه وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا ل ا يعبه ل ش ر ا ب و ل اني لذاته إ ابات عند ربي يطعمني ويسقيم كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول اللهم متعنا بالنظر إ ل ى وجهك الكريم في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه و سلم ا ل أ ن س ب م ل ل ه م ن م ع و ق ا ت ه ا ل أ س ا س ي ة ك م ا ق ا ل ابن ا ل ق ي م خ م س ة م ع و ق ا ت ا ل أ ن س ب م ل ل ه و س ن ي و سلم و س ن م س أ ل أ ن ف س ن ا س ؤ ا ل ل م ا ذ ا ل ا ن أ ن س ب ا ل ل ه أحيانا ت م ر ع ل ي ن ا ل ح ظ ا ت أ و كثير و ا ل غ ا ل ب في حياتنا أ ن ل ا و سلم و سلم و سلم و سلم و ل م و التعلق بغير الله هذا أ ع ظ م ه ا ودواء هذا كما قال ابن القيم إ ذ ا شعرت أ ن لك أ م ل في غير الله تريد أ ن تقطع تريد أن تقطع أن ا ل أ م ل كل واحد منا أ ت ى إ ل ى هذا الدرس يريد أ ن يقطع أ م ل ه في غير الله قال يكون ب أ م ر ي ن ا ل أ و ل التعلق بالمطلب ا ل أ ع ل ى و ا ل غ ا ي ة ا ل أ س ن ى لرب العالمين و ا ل أ م ر الثاني م ع ر ف ة ح ق ي ق ة و خ ص ة وضعف و ح ق ا ر ة ما تتعلق به أ ي ا كان و إ ن اردت أ ن تعرف ح ق ي ق ة من تتعلق به ت أ م ل موته وحياته سقمه وصحته وفقره وغناه فبمن تتعلق إذن التعلق بغير الله ا ل أ م ر الثاني ركوب بحر التمني دائما الزور عنده أ م ا ن ه و أ ح ل ا م ما ب ي أ ن س هو يريد أ ن يقصر ينبغي أ ن يقصر ا ل أ م ل ب أ ن لا يسترسل مع أ ح ل ا م ه وابن القيم يقول ركوب بحر التمني ر أ س اموال المفاليس ل المفلس خ ر ا ل في الدنيا يقول أ ن ا ب س و ي كذا وباكر ب س و ي كذا و ب ج ي ب ع ش ر عربات وبيعي ب والعربيه يكسب فيها ث ل ا ث ة مليون ودي معارف ب ك ب وافتحلي ب ق ا ل ة معارف شارع الستين في محله تعريفه معي ن خليه ما في تمنى ما مشكلة يا زوال ي ت م ن ى زي ما لا تتمنى الناس يقول لك ع ش ي ن تتمنى ي ت م ن ى زي ما عندك ع و ج ة كويس ركوب بحر التمني يشبه و هو ر أ س أ م و ا ل المفاس بعد ذلك من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ك ث ر ة للقلب في أ ن س ه ب ا لله ك ث ر ة الطعام مما لا شك فيه يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد ا ل د ن يصومون ا الدنيا دي مش عمرك عمرك شهر ا ح د ي ص و و م في هذا الشهر أ ي زور و ض المؤمن الصحي ب ي يقول عمري ده سنة سنة شهر, عمر شهر واحد ويعتبره شهر صيام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 الناس, الناس اللي عندهم خ ص و ص ي ة من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب ا ل ز و ل الصايم ب ا ل س ح من لم يدع قول الزور والعمل به لدرجه ع ا ل ي جدا في الصوم أ ه ل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب ف ي د ر ج ة أ ع ل ى والعارفون و أ ه ل ا ل أ ن س صومهم صون القلوب عن ا ل أ غ ي ا ر والحجب أ ن تصون قلبك عن غير الله و أ ن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله و د ه ا ل أ ن س يصوم البدن ويصوم اللسان كيف يصوم القلب أ ه ل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون و أ ه ل ا ل أ ن س صومهم صوم القلوب عن ا ل أ غ ي ا ر و ا ل ح ج ب البخاري رحمه الله تحدث عن م ع ر ف ة الله والا تكون ا ل م ع ر ف ة م ع ر ف ة لسان أ ن تكون المعرفه م ع ر ف ة ق ل ب ي ة شوف, شوف التفسير عجبتك قال في تفسير قوله تعالى لا يمسه إ ل ا المطهرون ما تفسيرك لا يمسه إ ل ا المطهرون الجلد والحائط والمام ت و ض ي ما يمس المصحف البخاري يقول لا يمس معارف ا ل ق ر آ ن إ ل ا من طهر قلبه ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول إن أردت لمعرفة الله ان ل ل ه أ تدخل د قلبك اردت معرفة الله تخش قلبك إن أ ل م ع ر ف ة الله أ ن تدخل قلبك قال ف أ خ ر ج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل بيت فيه كلب ولا ص و ر ة يعني أ خ ر ج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما ي س م ي أ ب ن القيم والرسم كل ذا ص و ر ة ج م ي ل ة ج ا ذ ب ة تدخل قلبك إ ذ ا تعلق القلب بها أ ض ا ع القلب ش ع ب ة من شعب ا ل أ ن س بالله وهذه من المعاني ا ل ل ط ي ف ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل ث ا ن ي ة طيب ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام م ألا ت ن و أ ن ل ا ت ن ا م ك ث ي ر ه لما جلس م ع ا و ي ة ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن ن ح ي ا ح ن نحن نحن ع ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ف ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح و ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن ن ح بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها ر أ ي ت ه واخذوا له ن ج و د قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن ا ل ل ذ ي ق ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري إ ل ي تعرفت أم إليه ت ش و قد زادكي أبنتك ثلاث زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير آ ه ل من ق ل ة الزاد و و ح ش ة السفر وطول الطريق د شغل بتاع انسب الله عز وجل لذلك أ و ر د ا ل ز ه ب ي في ت ر ج م ة عثمان بن أ ب ي دهرش رحمه الله أ ن ه كان يقول كان أ س ل ا ف ن ا لا يجدون أ ن س ه م إ ل ا بالليل ف إ ذ ا جاء النهار يقول أ ح د ه م جاء النهار ب ب ث ه و ح ز ن ه ا ل آ ن أ ص ي ر مع الناس فلا أ د ر ي ما أ د ن ي على نفسي ولذلك فضول النوم وخامسها فضول ا ل م خ ا ل ط ة أ ك ث ر شيء يعيق انس ل أ بالله البشر باختصار يعني البشر ناس تتونا سمعات تضيع زمنك كويس ناس اشغل و ا فكرك ناس يشغل و ا عقلك و آ خ ر و ن مع قلبك كل هذه معيقه لذلك يقول ابن القيم ما س و د قلوب بني آ د م إ ل ا أ ن ف ا س دخان البشر يعني ك أ ن ه ا ل أ ن ف ا س بتاعت البشر و م خ ا ل ط ة زي الدخان بتسودا القلب غير أ ن ه لا يؤمر أ ن نعتزل الناس ولكن الناس أ ق س ا م منهم من مخالطته دواء بحسب ا ل ح ا ج ة الدواء ده في زر طوالب يشرب الضوء لما ي ح ت ا ج وفي ناس بتحتاج و ن في السوق ناس ب ت ع م ل م ش غ ل ة معاك ما عندهم معاك ص ل ة لكن بتحتاج و ن ده تبيع تشتري معاهم كده ومنهم من مخالطتهم كالغذاء اهل الخير إ ذ ا جلست إ ل ي ه م تتغذى روحا منهم ومنهم من مخالطتهم داء أ ه ل المعاصي و ا ل م ك ر ا ت ومنهم من مخالطتهم كالهواء في دواء وداء وغذاء وهواء والهواء هم العلماء في ا ل أ خ ي ا ر العلماء لا ي أ ت ي ك منهم إ ل ا خير ذ ل ك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال أ ق و ا م تحيا القلوب بذكرهم و آ خ ر و ن تموت القلوب لرؤيتهم يعني في نوع من البشر تسمع اسم ساكت ا ل إ م ا م مالك ا ل إ م ا م أ ح م د تسمع أ س م ا ؤ ه محمد بن جيد الطبري تسمع أ س م ا ؤ ه قلبك ا س ت ح ذ ت ه وفي ناس مش تسمع س م ء كان شفته انت يعني قلبك يموت ي أ ث ر عليك يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شكر كيف قال أ ن تكون مع الخلق ببدنك و أ ن ينسل قلبك من بين أ ي د ي ه م انسلال الشعر من العجين فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق ما م ع ن ا ه تمشي ت ق و ل الزر اسمع خوي ز ولكن ي في ب ي ت ن ا ما ف وأ... ال... يكون ه ت ف الله أنا يجب ان يكون الله و أ يجب ان ل يكون الله يجب ان يكون الله ي ا ب ان يكون الله د م يجب ان ي بيت الله ب خ يجب له ان ل ك يكون الله يجب ان ل يكون م ش غ و ل ب ش ي ء آخر ل ب ان يكون م ش غ و ل ب ش يجب ء آخر ان يكون قال ابن ق ي م أ ن تكون حاضر الجسد غائب القلب هذا سمع حتى ألفاظه ل ا ب ن ص يعني ه ذ ان ص ه أن تكون حاضر الجسد غائب القلب أ ن تغيب عنهم بقلبك و أ ن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى ت أ ن س بالله عز وجل وهذا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة جدا بعض السلف كان لا يجد أ ن س ه إ ل ا في الكتب ينكب ع ل ى الكتب يمسك الكتب ي ق ر أ و ي ق ر أ و ي ق ر أ الكتب فجاءه في أ ح د الاصحاب و إ خ و ا ن ه أ ر س ل إ ل ي ه مرسال أ ن امتنا ل ل أ ن س يعني, يعني تعال نتونس قال ما ق له لي معه أ ض ي ا ف قل له معه ضيوف ما في ضيوف أزود دا رجع قال لي يا أ خ ي أزود دا قال لك مع الضيوف لكن بيني وبينك ما معه ضيوف وطبعا ا ل م ف ر و ا يقول ك ل ا م دا ع ن د ه قواله مشكله لكن الناس من ا ل زمان الشمال كاتلون الناس من ا ل زمان ا ل ش م ا ر ا ت دي ما بيقفوا الساكت يا أ خ ي تمام قباله قال لك مع الضيوف مع الضيوف ق ا م بعد ما انتهى جاءه فقال يا أ خ ي لقد أ خ ذ ت في نفسي أ ر س ل ت إ ل ي ك ل ل أ ن س فتقول أ ن عندك أ ض ي ا ف ولم يكن معك أ ض ي ا ف فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم الباء م أ م و ن و ن غيبا ومشهدا يفيدونه يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا و ر أ ي ا مسددا ف إ ن قلت أ م و ا ت فما أ ن ت كاذب و إ ن قلت أ ح ي ا ء فلست مفندا زول مع المطه و مع صح ة البخاري قال له البخاري الليل ضيف معي و ا ل إ م ا م مالك قال له ي ضيف معي قال له بعدين قال له ح ا ج ة م ه م ة قال له بعد ما تمشي منه و ما بيقطعوا فيك و دي م ه م ة جدا انت عارف ناس هم قاعد معاهم اول ما تمشي يقطعوا فيك طوالي يقول لما شوفوا ص ح ت ه دي شوفتك ي ف ما تعمل ذلك كده ده, ده ح ر ا م كبير و ده شنو ما اعرف أ ب ع د منهم من ديل خ ل ي ك مع الكتب بزول ف ي ه م بلطع ف يمكنهم ك ا ان ي ع ي أنا ده لما ك و ن ق ا ع د مع الكتب بضمنهم و ي ن ر ف و أ ن ا م ن ه م بهذا في ك الكتب ب بفطع بعد فيك أقعد ما تمش ا دي الناس بعلمهم ده و ا ل ل ه أ ي ع ن د ر ا ا يجنبوا ي يقطعوا قطيعا يا أخي جليت ب ن والله حتى ف ي خمسة نفر و ل ا عارف ا كم ع ق د ي ن كل م ا يقوم يقطعوا زول ب ه لحد م ا ف ا ل ك ت ن ولكنهم يجب ان يكونوا ل ز ي د ا لانهم يجب ان يكونوا مزيدا لانهم يجب ان ي ك و ن ا مزيدا لانهم يجب ان يكونوا مزيدا لانهم يجب ان يكونوا مزيدا لانهم يجب ان يكونوا مزيدا ل ا ن ه ب ي ن ن ف س يكونوا م ب ي ن ه لانهم يكونوا ش ز ي ق و ل ب ل ه ش و ف ا ل م ع ي د ا ل ا ل ه م ي ل لحد يكونوا ع ز ي د ا ل ي ع ن ه م ي ك و و ا ل ل ه ف ي ناس ي ا م ز ي و ا ل ل ه ي ا م ز ي ا ل ب ش ر ع يكونوا مزيدا ل ا ن ه يكونوا مزيدا لانهم يكونوا ل ب ش ر من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ع و ج ة في النفس ارتفاع الحس النقدي في زول الحس النقدي عنده عالي جدا ده ب ا ل م ن ا س ب ة يصادم قواعد ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة الحس النقدي عنده يعني أي ح اي ج ة فيها أي حد ا يعلق فيها و أ ح ي ا ن ا يكون التعليق ب س خ ر ي ة ل ا ذ ع ة وهذا إ ش ك ا ل ارتفاع الحس النقدي في, في, النقد في نقد ا ل آ خ ر ي ن هو من شيم المنافقين وصف ا ل ق ر آ ن هذه ا ل ظ ا ه ر ة ب ظ ا ه ر ة السلق ب ا ل س ن ة شنو حداد ده, ده, ده معناها ما, ما ع ن د ه شغل ما ب ي ش ت غ ل و ن لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل هم ب ي ش ت غ ل و ن لكن أ ي زوج عبد يقفون وفي ناس بيقوموا على الشوف فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كذا فلان الفلاني كذا وانت انت شنو انت شنو مكمل ولا كيف ه ذ ا والله يعني ه ذ ا من السوء بل هو من سوء ا ل أ د ب اعوذ بالله بس كذا قال لهم اباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا و ت أ د ي ب ا و ر أ ي ا مسددا ف إ ن قلت أ م و ا ت صحيح فما أ ن ت كاذب و إ ن قلت أ ح ي ا ء ب آ ث ا ر ه م يعني فلست مفندا ل حي حي وقال وقال, أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلال أبو أصحابه ابن حنيفة كثير ومن باب أ و ل ى ا ل ص ح ا ب ة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى ع ن ه ل اجمعين ف إ ن قلت أ م و ا ت فما أ ن ت كاذب من وجه موت اجساد ل أ و إ ن قلت أ ح ي ا ء فلست مفندا ببقاء الثمرات والنتائج و ا ل آ ث ا ر وامتداد العلم و ا ل ص د ق ة ا ل ج ا ر ي ة لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا ف إ ذ ا هذه معوقات ا ل أ ن س بالله عز وجل أ ر ك ا ن ا ل أ ن س بالله أ ر ك ا ن ا ل أ ن س بالله ل ل أ ن س بالله ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن لا يتصور أ ن يكون أ ح د أ و أ ح د من الناس يدعي أ ن ه ي أ ن س بالله دون أ ن تتوفر فيه هذه ا ل أ ر ك ا ن أ ر ك ا ن ا ل أ ن س بالله الركن الاول صدق محبه كده نتكلم عن البشر انت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي ناس ما بتحبهم و ي س هل انت اصحاب انسك واصدقائك واقربائك والاحباء الى نفسك هل فيه البغيض الى قلبك فزر و بتكرهه بتانس بيه الخليل بن أ ح م د الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده م ص ل ا ي ة جالس عليها فجاء الرجل يجلس معه فزاحبه ففسحت ع ن ى ف ر ص ة ي ج ن د معه فدب مستلطف يعني يقول ل ل ع ل ضيقت عليك قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط ب م ت ح ب ي ن ي هذه ح ق ي ق ة انت لو تكره لك زول كان جابو اسمه انت تش وتضايق جدا كويس كان لاقيته في الشارع الشارع ده مواسع انت بتديك خواطر ك ث ي ر ة واصرف كيف حصل اسلم عليه ا ع ا ي له ما حيسلم عليه الشارع د يضيق ع ل ي ك كان مشيت ا بيت البكا ولقيته قاعد بتعزي س ر ع ة س ر ع ة تمشي كان لقيته في, في بيت العنز بتخلي ل ل م ح ل و ج ي ه ا ا ل قاعد ف ز ت ه فعلا هل أ ن ت ت أ ن س في البشر بمن تبغض في البشر لا هل أ ن ت تحب الله ح ق ي ق ة إ ن كنت ممن ن يحب الله ح ق ي ق ة ف ت أ ك د أ ن ك ممن ي أ ن س بالله سبحانه وتعالى صدق م ح ب ة ا ل م ح ب ة أ س ا س ا ل أ ن س و ل د م ن ق ي م قاعد يا سلام في ا ل أ ن س يقول كلما كان الحب أ ق و ى كلما كان ا ل أ ن س أ ح و ى يعني حاول ك يحويك ا ل أ ن س به وكلما كان الحب كلما كان القرب وعلى حسب القرب يكون ا ل أ ن س فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي ا ل أ ن س به وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف ا ل أ ن س بالله لذلك صدق محبه ثانيا دوام ذكر ا ل أ ن س يقتضي أ ن تنهج بذكر الذي أ ح ب ب ت ه دوما تحدث عن فضائله تخبر عن مناقبه في البشر تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته تحبب ا ل آ خ ر ي ن فيه كما أ ح ب ب ت ه أ ن ت أ ن ت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه يتبن زوجتك تقول والله الشيخ الفلاني ذ ا يعني كلامه سمح تعال اسمعه بالسوء وتودوه ل أ ن ه أ عجبك و أ ن ت ذكرته في غيبته بخير ل أ ن ك ابتداء أ ح ب ب ت ه ولله المثل ا ل أ ع ل ى دوام ذكري هنا ق ص ة ع ج ي ب ة جدا في باب ا ل أ ن س بالله هذه ا ل ق ص ة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه حدير الصحابي يسمونه حدير حاء ودال وياء وراء حدير, حدير خرج في جيش أ ع د ه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان في أ ي ا م الجوع الشديد والمشقه فزود الجيش تزويدا فرديا يعني زمان ي ق و د ا ل أ م ي ر تأكلوا يتلممهم و ي أ ك ل و ا سوا لكنهن ادى أ إ ي ز و الحبه قال لي ما تاكل م ع ه بس تاكل ب ر ك ة و أ ع ط ا ه م زاد وجبا في اليوم حتى يرجعوا انت كان أ ك ل ت حقبت ك ل ه ثاني مفزو ب د ي أ ي ز و ر ما حبو ومفزو بقولو ي زوره ثاني أ ن ت عندك ولا ما عندك ل أ ن ه ايزر و م د م ه غير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شاءت ا ر ا د ة الله أ ن يزود الجيش كله إ ل ا حديرا ء ما ز و د ه ما دوزت أ ي ز و ر أ د ى حبو ب ق ي ة الجيش ظنوا أ ن حذيرا قد زود معه حذير لما س ا ف الطريق كم ي و م ب ا ك ل وشق عليه ا ل أ م ر وعضه الجوع ب أ ن ي ا ب ه و ب د أ ا ل إ ع ي ا ء والتعب يظهر عليه ب د أ يمشي في آ خ ر الجيش متعبا لكنه لم يفتر عن قوله لا إ ل ه إ ل ا الله الحمد لله الله أ ك ب ر سبحان الله الله أ ك ب ر لا حول وقتنا بنا الحمد لله يذكر الله عز وجل هو في آ خ ر الجيش فنزل جبريل في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حديرا و إ ن ه في آ خ ر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه فقال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أنسيته أ يعني ن انسيته م ا قصد ي ع ن أنه ي بر ما ق ص د ه فأعد زادا و أ ع د فارسا من ا ل م د ي ن ة على فرس يلحق الجيش في الطريق و أ ن يصل إ ل ى حدير وان يعطيه الزاد غير أ ن ه قال للرجل قال اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول شوفوا زاد ح يرد الفعل حتى يقشره فجاء الفارس و أ و ق ف ع ذ ي ر في اخر الجيش و أ خ ب ر ه ب أ ن جبريل قد نزل يخبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بحاله و إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعتذر إ ل ي ه وهذا هو الزاد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 قال له يا الله زي ما انت م س ج ت ن ي أ ن ا دائر ما أ ن س ا ك الزول دا موضوع ه يعني كبير خلاص اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك هو الله هو عارف أنه الله ما لكن مشكلته أنه دائر ما عارف ما ينسى ينسى لكن بإنسى إنه ألوى وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فقال الفارس أ خ ذ الكلام ورجع بفرسه الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ خ ب ر ه بما سمع فقال النبي عليه الصلاة ل و س ماذا م ر أ ي ت قال لم أ ر شيئا قال أ م ا و إ ن ك لو نظرت إ ل ى السماء ل ر أ ي ت لدعائه نورا ص ا ف ع ا اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك الركن الثالث من أ ر ك ا ن ا ل أ ن س بالله إ ح س ا ن العمل صدق م ح ب ة ودوام ذكر و إ ح س ا ن عمل أ ن تحسن العمل ولكن العمل أ س ا س ه عمل القلب و أ ن تعمل العمل بالجوارح و أ ن تقوم ب ا ل أ ع ب ا ء و أ ن تنفذ التكاليف ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ و ا م ر ا ل ر ب ا ن ي ة و أ ن تقف على الحدود التي أ ر ا د ه ا الله عز وجل لك وتلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه أ ن تقف على هذه الحدود غير المتعديه ولكن أ ن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا ذا ا ل أ ن س ت أ م ل قول ابن القيم نتكلم عن الحج أ ن من الناس من يحج بجسده دون أ ن يكون مستشعرا مع ا ل حج بقلبه كما أ س ل ف ن ا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن ا ل أ غ ي ا ر والفجب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 العمر كله ح ج ي د لا يحتاج ان يقول لو أ م ش ي أ ح د ي م ك ذ ه محرم طوالي لكن د ه إ ح ر ا م آ خ ر إ ح ر ا م عن المحرمات م س ا ق عن المحرمات فتراه محرما أ ب د ا وموضع حله منه فليس بداني فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا ً يبغي شفيع قراني والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إ ل ى ا ل أ و ط ا ن رفعت لهم في السير أ ع ل ا م الوصال فشمروا يا خ ي ب ة الكسلان معناها قال لك لما ا ل ج ي في الجمرات ما ب ر م ي حصى ب ر م ي قلبه ومش فيه تمتع يبغي التمتع, ينهر في السودان لا مش حاجة لحاجة يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي ش ف ي ع قرانيه دنو اخر ل آ من أ ن و ا ع التمتع بالحب, والقران بالحب كويس والافراد ق ر ن بالحب ا ل كويس؟ و إ بالحب إ ف ر ا د الله عز وجل وهذا معنى لطيف جدا من المعاني ك أ ن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أ ن يستفاد منها في واقع ا ل ح ي ا ة امساكا ً عن كل المحرمات وهذا من, من الامور والمسائل المهمه ة أم أيمن ام ل ن أيمن أم ايمن ل أ أسامة الهرويه ل عنهم جميعاً حاظنة س ل الله صلى الله ل ع وسلم الهروية أم أيمن الهروية كانت في مصر في كانت ف إ ذ ا خرج الناس إ ل ى الحج كانت تبكي وتقول وا منقطعا وا شوقا هذا حال من ق ط ع عن البيت فكيف حال من ق ط ع عن رب البيت ولذلك ا ل أ ن س يحتاج إ ل ى إ ح س ا ن ع م ل يقول أ ب و سليمان الداراني رحمه الله أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د فرحا ً وطلبا من أ ه ل اللهو في لهوهم ش ا لا ح وريني ش العريس؟ العريس؟ يقول الحفلة أنت ما لك ماشي حفلة يا ع مولانا ن لا يقول لك يا والله حمد علي ا البنات لا نمشي نسمع بس ساكن بخذ كرسي ورا وبسمع خاتل كرسي ورا يعني مبسوط من النغمات و ا ل م س أ ل ة دي م س ت أ ن س يعني قال ليك ناس قيام الليل أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د طربا من أ ه ل النهو في نهوهم يعني من دا المتمتعين دم ك م متمتع متعه ما يعلم بين رب العالمين يا خي ل أ ن ه مع الله إ ذ ا كان أ ن ت مستمتع بالبشر الفنان المعين ولكن ا ان م ع ي ن و ف ي س ر ح ي ج ان ي ك المسرح ي ج ان ي ك ل م س ر ح يجب ان ي ك و المسرح يجب ان ي ن المسرح إلا ي ج ي ب و ن المسرح يجب ان يكون ا ل م س ج ب ان يكون ا ل م ا يجب ا المسرح ق ج ب ان يكون المسرح يجب ان يكون ا ل م س ا ل ف ن ان ده ل م ا ي غ ن ي و ن المسرح يجب ان يكون ا ل م ب ي ب ك ي أ ن ا والله ب ان يكون المسرح ي ان يكون ا ل م س ي ج ن يكون المسرح ي ب ان يكون ا ل م س يجب ان ك و ن ا ل م س ر يجب ان يكون ا ل م س ر يجب ا ي ا ء وحاجات زيدي كويس و بعدين ف ي ق ا ل لك ناس بيستمعوا للفنان الغربيين, الغربيين قال و شوف ع ي ا خ د تفهم ا شو تلقى بجي ي في انجليزي ل إ صفر و ل ا ه ن ا ك يجي قال م ش غ ل جاله ن ا ك قال بيستمعوا للفنان الغربيين قالوا في فنان في أ م ر ي ك ا و مش م ع ا ر ف ز ا ت ه زهجان من المسلمين ا ن ه بيسمعوا أ غ ا ن ي و زاتو قالو ل هم ز ا ت ه أ ن ا عارفهم بيسمعوا اغاني قال ما كنت أ غنيت زاتو ق ياخذ شي في ستين د ه ي و الله ماذا نسمع كلا م ياخذنا ناس نسمع أ ق و ل لك ح ا ج ر ناس من ه ن ا د ي ن ماذا نسمع و عبد العزيز و ن ا ث لا ت خ ذ ي ر ماذا نسمع نسمع نجي لك ح ن في أ م ر ي ك ا هنا ما عندنا سرر ي ا خ ذ و ن بتدمس تمام أ ن التمام قال لك ا ل زورد ما عم ب ق ر أ ا ل ق ر آ ن بين ا ل ف ك ل ا م رب العالمين ياخذ القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه و ما تلك بيمينك يا موسى وجد من المتع و ا ل ل ذ ة ما أ ر ا د أ ن يطيل ا ل م ك ا ل م ة فجعل يقول هي عصاي ا ت و ك أ عليها و أ ه ش بها على غنمي ولي فيها مارب أ خ ر ى أ ر ا د أ ن يطيل ا ل م ك ا ل م ة ليس ل أ ن الله لا يعلم ما في يد موسى ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أ و من المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه إ ن م ا أ ر ا د بعد أ ن وجد ل ذ ة الكلام و م ت ع ة السماع أ ر ا د أ ن ي ز ي د ا ل أ م ر ولذلك أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د طربا من أ ه ل اللهو في لهوهم و و ي ق لكن ما زال طفلا ليله يحدو دي الزول س ي لك ما يكون ل مستان م ر ل س ا ح أشده ي ع ي حكاية التحدي الصباح ولا الساحل بقى أو أ شديد ق ل ل ن ا سلين أ ش د انس اذا كنت تسمع إ ل ى شعر كتبه بشر و أ ن ش د ه بشر و أ ل ق ا ه بشر هذا يسمع إ ل ى كلام رب العالمين خالق البشر و إ ذ ا كان هو في م ع ي ة الفنان بقلبه هذا في م ع ي ة الله عز وجل بوجدانه وقلبه وكلياته لذلك يجد من ا ل م ت ع ة و ا ل ل ذ ة و ا ل ر ا ح ة و ا ل س ك ي ن ة ما لا تضاهى كان ابن تيميا رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من ا ل ل ذ ة والمتعه حتى لا كان طلابه إ ذ ا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التمسك فكان يقول لست مسجونا المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبر في ن ا س حايمين ك لكن في سجون من الشهوات وسجون من ا ل أ ف ك ا ر وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم يتمنى الواحد لو أ ن ه دخلوا سجن كوبر وقديما قالت ا ل ف ل ا س ف ة حتى ن و سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عنده هم قال كان ت ج ع عنده مشاكل ووجد ش ا ت غ ن م ا ي ة ي ت ا ك ل ه ن ا و يقول لك ان يكون هناك اشخاص لا ي ق و ن هناك اشخاص ل ه يكون هناك ا ب ي ز ع لا هو ي ق و ل ل هناك ا دي خ ا ص لا يكون هناك م اشخاص لا ي ل و ن هناك اشخاص لا ي ق و ل هناك اشخاص ل ن يكون هناك م اشخاص لا ل ك ر ب و ن ز ل ب ه م ن ا ل ا م ف ا ب ن ت ي م ي ك ا ن يقول لست مسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه م ن الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاه و ل ذ ة وتقربا و ع ب ا د ة و أ ن س ا بلغ أ ب و سليمان الداراني من ا ل أ ن س أ ن ه كان يقول لله سبحانه وتعالى أ م ا وربي إ ن ي أ ح ب ك ق ا ل الله والله أنا أ ح ب ك ش د ي د لو أ ن ك ادخلتني النار أ خ ب ر ت أ ه ل النار في النار أ ن ي أ ح ب ك قال لي يا الله أ ن ا بحبك كان دخلتني في النار د و ا النار بلما الناس يقولون انا بحب الله ما قال لي ما بخليك بحبك بحبك أ ص ل ا كان دخلتني انا ل ر أنا بحبك وهذه د ر ج ة من ا ل ا ن ا س و ا ل إ ح س ا س والشعور بالقرب من الله عز وجل أ ح ي ا ن ا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا ا ل م ا د ي ة ب إ ي ق ا ع ا ت ه ا ا ل س ر ي ع ة وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها أ ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة م ن ز ل ت ي ودرس ا ل أ ن س بالله تعالى أسأل المستأنسين الله تعالى جل جلاله أجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله وإياكم المنشغلين به من ينشغلون ولا سواه